لي برجواك يا مولاي حلقا قويا تحت بابك وشق لي فيك يا ربني يا لي برجواك يا مولاي حلقا قويا Apteix bàbàc weshukli fiiik Ja rabbi ni Winti ya rabbi na ya rabbi عنن بما في الطوي غدك داري بما في الظاهرا والخفيا وين العصينا وين وسرنا في الطريق العتي با لك جو و لك جو من لك جون يغفر ذنبا والخطايا وين عصي soy na wa na soy na wa sirna bil tariq al aqiyan balla lak jud yaghfir تعد بابك منك يا بغرطيا الله يسلك نهج الطريق السوي في طريق النبي وسايا انا يا مجيب استجب يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجا بشربا هنيا يا مجيب استجب يا مجيب استجب وعجا بشربا هنيا waslih arana waslih arana waslih arana واغفل ربنا شر اليا و الدنيا وين دعيت وين دعيت وين دعيت اهلي ودك للعطايا السنيان وين دعيت وين دعيت اهلي ودك للعطايا السنيان idri na bidlangu min na'rifkum fil ma'iyan fī kamaluhum fī kamaluhum wa ma'an في كفنهم ومعهم في الجنان العليا في كفنهم ومعهم في الجنان العليا عند طه النبي المختار خير البريا عند طه النبي المختار خير البني عند طال النبي المختار ان طال المختار خير البني او عند طال النبي, عند طال النبي خير البليان بختنا بالنبي آه بختنا بختنا بالنبي هو كنزنا والخبيا لتعكد تجي في الحال في الحال من نهبتيا وإن دعينا وإن دعينا أهل البلوى يزيل البليا ولفصلوا ولفصلوا ولفصلوا عليه إنه inna la